وَإِذَا يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُونَ وَيَقُولُونَ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغن النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم كأنهم جراد منتشر مطيعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازججر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء فالتقى الماء على أمر قد قدير وحملناه على ذات الوحي ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كافر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل منهم مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر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 فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشْرَى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبذ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شذب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُذَّكِّرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ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 ولقد أنذره بطرشتنا فتمارو بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوق عذابي والنذر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 كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون لحن جميع منتصر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 إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء في الزبور وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقاعد صدق عن تملك مقتدر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 النجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ما تكذبان؟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 يا فاني ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والارض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 فإذا شقت السماء فكانت وردة كالديان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان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 التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنة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 ماتكذبان فيهما عينان تجريان فأي آل إربك ماتكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فأي آل إربك ماتكذبان متكئين على فرش بطائرها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهم إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن فبأي آل ربك مات كذبان مدهام مثال فبأي آل ربك مات فيهما عينان الضاختان.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 بكما تكذبان لم يطمث هن قبلهم ولا جاء كين على رفرف خضر وعبقرين حسان فبأي آلاء تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 وقعت واقعه ليس لوقعتها كاذبا خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقلين من الأخذين على سرور موضونه على سرور موضونه متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم الجانون مخلدون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 في سدر مخبود وطلح منبود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوع ولا ممنوع وفرش مرفوع إن أشاءناهم إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين.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 انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون وكانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما الا اننا أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر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 أفَرَأيتم مَعَ تُنون أَأَنتم تَخلُقونه أَم نَحنُ الخالقون؟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 أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فضلتم تفكهون إنا لمذرمون بل نحن محرومون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 افَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ أَأَنتُمْ أَن شَأَثُم شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ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 وأنتم حينيذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون لولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم وان ما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين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 أسبح بسم ربك العظيم، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.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 نهار ويولج نهار في الليل وهو عليم بذات الصدور امنوا بالله ورسوله وانفقوا وانفقوا من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 خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا انظرونا نكتب اسم نوركم قيل ارجعوا وراءكم فلتمسون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 ما زل من الحظ ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فطال عليهم فطال عليهم فقست قلوبهم وكثير فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بين ما لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرض الله قرض حسن إن المصدقين والمصدقات وأقرض الله قرض حسن يضعف لهم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 والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم اعلموا انما الحياه الدنيا اعلموا الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. أنما الحياة الدنيا لعبوا ولهو وزينة وتفاخر بينكم.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 وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وفي الاخره عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها وجنّة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يعطيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أوفسكم إلا في كتاب. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من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 ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وَاجْعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيهِم إِلَّا بْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ